Oh, <laughs> no. والله غفور رحيم قل أطيع الله والرسول فإن توظله <تصفيق> <تصفيق> إِنَّ اللَّهَ الصَّفَاءَ الْذَمَّ وَالْمُحَمَّدُ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ in ذرية بعضها من والله سميع عليم إِذْ قَالَتِ امَّرَأَتُ عِمَّرَالَ رَبِّ إِنِّي نَذَوْتُ لَكَ مَا فِي بَطُنِي مُحَرَّرًا فَجَقَ الْبَلْمِنِي كأنت السميع العليم فلم وضع والله أعلم بما وضع وليس أكرك الأنف وإن سمیتها مريم وانی اعیدها بک و من الشیطان الرجیم صدق الله Amen.